بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السمداء من رزق فأحيى به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتنوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك الأثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا ثم يصر مستكبرا كألم يسمعها فبشره بعذاب أليم وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهُ زُوَّاءً هُلَقْنَا إِكَالَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِنْ وَرَاغِهِمْ جَهَنَّمَ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَتَّخَذُوا وَلَا مَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أُولِيَاءً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 ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتينا بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغز بينهم ان ربك يقضي بينهم يوما القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وَإِنَّ اللَّهَ لِمِنَ الْبَعْضِ مَأْوِيَاءَ الْبَعْضِ وَاللَّهُ وَلِيُ الْمُتَّقِينَ هَذَا بَصَارَاءٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِعَوْمٍ يُقِنُونَ ام حسب الذين اجترحوا السنيات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء ام محياهم ومماتهم سا ما يحكمون وخلق الله السماوات والارض بالحق وليجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون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 قالوا اتوا بآباءنا ذا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 ما ندري قلت ما ندري ما الساعه ان كن الا ظنوا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 وهو العزيز الحكيم